استووا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا سد الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 عين اليقين ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ة إ ن ه ا عليهم مؤصده في عمد م م د د ة الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر السلام